الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المجتمع ا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين ل لله على رسول وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى آله رب ه و ا س ن بسنته س ت و ا ا ق ل إلى يوم الجمع والدين السلام عليكم ورحمة الله ى سرعه ورحمة وبركاته يوم مضت بنا أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة عبر مواقف ووقائع و أ ح د ا ث وذكريات هي من أ د ل ما في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة ق ا ط ب ة واليوم نقف ونحن نسرد هذه ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة وهذه الوقائع ا ل م ب ا ر ك ة من ح ي ا ة نبينا ص لنقف ى الله عليه وسلم ينقف على محطات في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي وقد ك ن ا و وقفنا عند ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من ا ل أ ذ ى و إ ن قريشا بارزته ا ل ع د ا و ة من يوم أ ن صدع ب ا ل د ع و ة وبعد أ ن مات أ ب و طالب ازدادت ع د ا و ة قريش وازدادت ض ر ا و ة أ ذ ا ه ا للحبيب صلى الله عليه وسلم حتى أ ن ه كان يقول عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ قريش ما نالت مني إ ل ا بعد و ف ا ة أ ب و طالب وهذا صحيح وتوفيت خ د ي ج ة على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل السير بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م من م ف ا ة ابي طالب ورجع الى م ك ة إ ل ى د ر ج ة أ ن ه لم يستطع دخول م ك ة ف أ ر س ل رجلا من خ ز ا ع يطلب له الجوار من ا ل أ خ ن ه بن شريح فجبنا فذهب إ ل ى سهيل بن عمرو فجبنا ف أ ر س ل إ ل ى المطعم بن علي ف أ ج ا ب ه والمطعم أ ج ا ب ه قال نعم و ل ب س السلاح و ل ب س قومه ابناؤه ل ل ل س ا ح و س أ ب السلاح وركب على ناقته ودخل سلم البيت فقال إ ن ي قد أ ج ر ت محمدا فلا يسب ولا يهجى حتى مجرد السب والهجاء منعهم إ ي ا ه ثم بعد ذلك قريش يا قريش في عدوانها و ص د ه ا وتكالبها ورفضها وعنادها و ج ه و د ه ا وكفرها الذين كفروا منهم هنا وقعت ح ا د ث ة من حوادث ا ل س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ك ب ي ر ة وهي م ح ط ة من محطات ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث و هي ح ا د ث ة الاسراء والمعراج و ا ل إ س ر ا ء هو ا ل س ر ي ا ل ليلا والمعراج ما كان إلى أعلى ف ا ل إ س ر ا ء من م ك ة إ ل ى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إ ل ى السماوات ا ل ع ل ا وقعت هذه ا ل ح ا د ث ة اختلف أ ه ل السير في تحديد زمانها قال الطبري رحمه الله وقعت ا ل إ س ر ا ء والمعراج في أ و ل س ن ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة وقد أبعد جدا الإمام محمد ابن الطبري جيري الإمام وقال ا ل ف ر ط ب ي و ا ل ن الناس ن ت في ا س ة ل خ ا م ة من ا ل ل ب ع ث ة ا ن ب و و ي ة ق ا ل الناس فريق من أن كانت في السابع والعشرين من شهر رجب من ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة النبويه ة و ذ ه لأنه بالتأكيد أن خديجة رضي الله عنه في رضي الله عنها الأقوال الثلاث بالتأكيد الخديجة ماتت رمضان السنة العاشرة ماتت التلاة قبل أن أن ضعيفة رضي رضي في تفرض من ف د ل على أ ن هذه ا ل أ ق و ا ل ض ع ي ف ة بقيت عندنا ث ل ا ث ة أ ق و ا ل القول ا ل أ و ل أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعراج كان في ذي ا ل ق ع د ة من السنه ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة والقول الثاني أ ن ه كان في محرم من ا ل س ن ة ا ل ح ا د ي ة عشر من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة والقول الثالث أ ن ه كان في ربيع ا ل أ و ل من ا ل س ن ة الثالثه في عشر من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة هذه جمله س ت أ ق و ا ل في إ س ر ا ئ ه ومعراجه أ ض ع ف ه ا ما يحتفل به الناس و أ ق و ا ه ا ا ل ث ل ا ث القول ا ل أ خ ي ر أنه كان ف يستند ربيع ي إ ل ى حديث ج ا ب ر و إ ل ى حديث ابن عباس غير أ ن ه مضاعف عند المحققين من أ ه ل ا ل ح د ي ث ف إ ذ ا إ م ا في ذي ا ل ق ع د ة من ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة التي نحن نتحدث ا ل آ ن عنها إ م ا أ ن ه ا في محرم من ا ل س ن ة ا ل ح ا د ي ة عشر أ و في ربيع الأول من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة عشر من البعثه النبويه ة الإسراء عند المحققين من أ ه ل العلم كان بالروح وبالجسد معا هذا مؤكد أ و ل ا يؤكد على أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعراج كان بالروح وبالجسد معا أ ش ك ل على بعض الناس قوله تعالى وما جعلنا الرؤيه التي أ ر ي ن ا ك إ ل ا فتنه للناس و ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة في ا ل ق ر آ ن فقالوا أ ن ه ا كانت رؤيه وجمع أ ه ل العلم قالوا رؤيا مثلا كانت تتحقق و ت أ ت ي كفلق الصبح فقد أ ر ا ه الله ا ل إ س ر ا ء والمعراه ثم تحقق ا ل إ س ر ا ء والمعراه ل أ ن ه ا م ع ج د ة ب د أ ه ا الله بقوله سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا ولو كانت رؤيا لما في ذلك إ ش ك ا ل فقد ترى أ ن ت نفسك في أ ق ص ى بلاد الدنيا في الصين و أ ن ت هنا نائم وتصبح الصباح تقول للناس والله ذهبت إ ل ى الصين و أ ت ي ت في نفس الليله يقال لك تقول حلمت في في أي مثل مشكلة الحلم ممكن أي محل تجيب. يعني دي ما دا رسول دا أي ممكن ماذا هذا هذا النبي يحلم يحلم أن يعني تشعر تجيب دي فالإسراء كان بالروحي وبالجسد م ع ل وهذا مؤكد المؤكد أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعراج كان بعد ا ل س ن ة العاشره ة ذ ا مؤكد ل أ ن في هذه ا ل س ن ة توفي أ ب و طالب وتوفيت خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنها طيب موسى بن ع ق ب ة صاحب المغازي ونسب هذا الكتاب من كتب ا ل س ي ر ة قليل ت د ا و ل بين ن ا كتاب موسى بن ع ق ب ة قال ا ل إ م ا م مالك عليكم بمغازي موسى بن ع ق ب ة ف إ ن ه صالح وكان يقول ا ل إ م ا م أ ح م د ف إ ن ه ث ق ة صالح وكان يحيى بن معين يقول مغازي موسى بن ع ق ب ة ص ح ي ح ة وهكذا هذا من المغازي ا ل ص ح ي ح ة يقول ب أ ن ه ا كانت بعد ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة مؤكدا ولعله ّ مال َ إ ِ ل َ ى انها َّ كانت َ في ربيع َِ فِي الربيع الاول طيب وكانت َََ قبل َْ خروجه ُُِِ إ ِ ل َ ى ا ل ْ م َ د ِ ي ن َ ة ِ بسنه ََِ ة َ ذ َ ا كلام ََُ موسى ُ مجموع روايات الاسراء والمعراج كثيره جدا مناسبه يعني الروايات البخاري حديثاً والمعراج عشرون حديثا عشرون للإسراء ا ر و فقط ع ش ر و ن و ر و ا ي ة مسلم ثماني عشره ر و ا ي ة البخاري عن س ت ة من ا ل ص ح ا ب ة ومسلم عن س ب ع ة من ا ل ص ح ا ب ة يعني مدار ر و ا ي ة البخاري عشرين على من على سته ة من منه؟ من ا ل ص ح ا ب ة و ر و ا ي ة مسلم على س ب ع ة من ا ل ص ح ا ب ة سوف أ ذ ك ر اختصار هذه ا ل ح ا د ث ة ب د أ ت بنزول جبريل عليه وهو في بيته وقد فرج جبريل بين سقف البيت ونزل يعني ا نزل ب س ق ف السقف فوق ا ل س ق ف ف ت ح وجبريل نزل لكن ما خل طبعا موضع ولعله كان في بيت أ م ه ا ن ي ل أ ن خديجه ماله توفي فصار يكون مع أ م ه ا ن ي و أ م ه ا ن ي هي بنت أ ب ي طالب ا بن عبد المطلب أ خ ت من أ خ ت علي ثم خرج به جبريل إ ل ى ا ل ح ق ي م و إ ل ى الحجر وهناك حصل له ح ا د ث ة شق الصدر إ م ا ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة واما إ م ل ل ر ة للمره ث ا ث ة لأن شق صدره عليه الصلاة ل شق صدره أ ك ث من من شنو أكثر من مرة فقد شق د ص في في بني ي سعد وشق صدره وشق مكة أ ض الثالثه وهذه ا ح ا د ة ا ل لشق ث ة الصدري وغسل جبريل قلبه بماء زمزم واتى بطقس ا ل من ذهب فيه الحكمه والايمان فملا قلبه حكمه وايمانا أ وكان لا بد من حادثه شق ي الصبر تهيئ لما سوف يقع بعد الحادثه من الوصول الى الحضره الالهيه وبلوغ السماوات العلى ثم اخذ بعد ذلك الى البراق وهذا في الصياعين والبراق دابه بيضاء اقل من الفرس وفوق شنو وفوق الحمار وهي أ ق ر ب إ ل ى البغل لما أ و ق ف ت ا ل ب ر ا ق المثلث شمست شمست يعني نفرت كثير من الدواء قد تمتنع على من يريد ركوبها فقال لها جبريل عليه السلام قال لها يا براء والله ما ركبك قبل محمد أ ك ر م على الله منه عبد لله قال من صلى س في ا ل ر و ا ي ة لكن لا ي و ج في الصحيحين فاسدح البراق حتى ارتض تصبب البراق عرقا ركب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام البراق والبراق يضع حاكره عند منتهى بطله ه ق ا ابن القيم كحال ا ب ر راكب البراق لا يضع فتواه الا عند منتهى علمه ف أ خ ذ ه البراء إ ل ى بيت المقدس في تلك الليله ة و ن اختلفت ا الروايات وهنا لا بد من التحقيق في ا ل م س أ ل ة وطن ا ل م المقدس ربط البراء حيث كان ا ل أ ن ب ي ا ء يربطونه عند صغرة و ي اليوم موجودة ودخل المسجد ولم يكن هنالك مسجد نناسبه كان ا ل س ي ط ه الروماني كان قد هدا بيت المقدس و أ ي شيء لكن يراد شو المسجد شوه شنوه الموضع الذي م و ض ع ا ل فيه ا ل آ ش ر و المسجد والقله التي كان يصلي عليها أ و إ ل ي ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فصلى النبي صلى الله عليه و سلم فيها أ ه ل السير معظمهم يقول أ ن ه صلى ب ا ل أ ن ب ي ا ء قبل أ ن يعرج به ولكن الصحيح الذي رجعه م ب ن كثير أ ن ه صلى بعد ا ل ع و د ة صلى بالأنبياء بعد ش ن بعد وليس بعد ا ع و و د ة ل قبل ا ل ع و د ة وسبب الترجيح لسببين السبب ا ل أ و ل هو أ ن ه لما عرج به كان يلقاهم ويتعرف عليهم فكيف يتعرف عليهم وقد لقيهم في ا ل أ ر ض قبل خليل كلما فتح السماء وجد نبيا من شنو من اذا ل أ ن ب ي ا ء إ ك أ ن ه يراهم ل أ و ل م ر ة لما عرج به ا ل أ م ر الثاني أ ن ه م جاءوا يزفونه ويقدمونه باعتباره وافدا عليهم وهذا من ع ا د ة الكرام أ ن ك بعد أ ن ي أ ت ي ك م و ف و د ك إ ل ى بيتك تمشي معه حتى تودعه فجاءوا مودعين فصلى بهم صلاه الْفَجْرِ ن بعد بعد الفجر بيكون ب ي ولذلك و إ ن كان سبحان الله معظم اهل السير ا يقولون ب أ ن ه صلى بهم في ا ل أ و ل واختلفت الروايات ر و ا ي ة ا ل ص ي ح ي ن أ ن ه عرض عليه في بيت المقدس الخمر و ا ل ل ب ن فاختار اللبن فقال له جبير أ ط ب ت ا ل ف ط ر ة وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ي ض ا في الصحيحين أ ن ه عرض عليه اللبن والعسل والخمر فاختار اللبن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم نصب له معراج المعراج سلم يصعد إلى السماء في يسعد الى س م معراج ا ء في يسعد إ ل السماء ومنه أن الروح أن تعرج بجنون في المعراج ارواحنا اذا متنا تعرج الى السماء فبالتالي هذا المعراج حتى قال اهل السير هو المعراج الذي تشخص اليه الابصار عند خروج الروح ولا شك انه ليس سلما كالسلالم العاديه انما هو سلم يرفعه الى السماوات العلى في السماء ا ل أ و ل ى لقي آ د م ا فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح مرحبا بالعبد الصالح وفي ا ل ث ا ن ي ة لقي أ ب ن ا ء ا ل خ ا ل ة يحيى وعيسى في ا ل ث ا ل ث ة لم يذكر في الصحيحين ولكن الروايات ا ل أ خ ر ى تقول أ ن ه لقي يوسف ا لقي يوسف عليه السلام وفي ا ل ر ا ب ع ة لقي إ د ر ي س وفي ا ل خ ا م س ة هارون وفي ا ل ث ا ل ث ة موسى وفي ا ل س ا ب ع ة ولما جاوزه لما جاوز موسى بكى موسى فقيل ما يبكي قال أ ب ك ي أ ن غلاما بعث بعدي يدخل ا ل ج ن ة من أ م ت ه أ ك ث ر ما يدخل من أ م ت ي ثم وجد إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وقد أ س ن د ظهره إ ل ى البيت المعمول ابراهيم ذا بلوغ الله قال كدا إ ل ابراهيم إ كان أ م ه واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م حتى براوه كل ا ل أ ن ب ي ا ء على آ د م الذكر كل ه من م أ ب ن ا ئ ه وذريته الذين ذكروا و إ د ر ي س أ ي ض ا إ د ر ي س افضل قبل نوح هو الذي تسميه أ ه ل الكتاب أ خ ن و خ أ خ ن و خ ذا هو إ د ر ي س و إ د ر ي س قريب من آ د م وخرج إ د ر ي س قبل نوع أ نوع إ د ي عليه إدريس س السلام قبل نوع وبعد بزمن قبل قرون بعشرة طويل ا ء نوع وخرج من نوح هود وصالح وكانوا قبل إ ب ر ا ه ي م ثم جاء بعد ذلك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فلقي ه ثم تجاوز النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى وصل إ ل ى س د ر ة المنتهى هذه الروايات التي أ ق ص ه ا هي ر و ا ي ة من هي ر و ا ي ة الصحيحين البخاري ج م ل ة الروايات عشرون ر و ا ي ة ومسلم ثماني عشره ة رواية ذ ا غ ي روايه ا ل ر ة حادثة الإسراء وجدت من السنة النبوية التي الإسراء والمعراج ولذلك وردت وجدت ح من ا التحقيق والدراسة حفظها ومن ثم عليه الصلاة وسلام ا ل لما وصل إ ل ى س د ر ة ا ل م ن ت ه ى وسميت م ن ت ه ى ل أ ن ع ل م ا ل خ لا يقيني ان ق ي ن ي ا ق ي ان ي ق ي ن ان ي ه ي ن ان ي ق ان يقيني ان يقيني ان يقيني ان يقيني ان ي ق ي ن ان يقيني ان ي ي ن ي ان يقيني ان ي ق ن ي ا ل م ن ت ه ى و ف ي ا ل ص ح ي ح ي ن أ ن ي ان ي ق ي ق ه ا ك ي ذ ان ي ي ن ي ان ي ق ي ن ه ان يقيني ان يقيني ان يقيني ن ي زي القلال ده ح ب ة النبكه ا ل و ا ح د ة طبعا سند بيقولوا اكرمنا ل ما معقول ه ا ي ما معقول ب ي عقلك انت ما معقول السيده ما ع ق ي د ة و د ي ن ك د ه طيب ا ل ر ن ت م أ ق و ل السيده م ت ه ى ما معقوله المعراج معقول يعني ا ل إ ف ر ا ج ا ت في ل ي ل ة معقول يعني ده فوقا ل معقول افضل يا اخي اذا كان الناس ا ل آ ن بيتكلموا عن تقنيات خ ط ي ر ة جدا سؤال م ب ا و يتكلم ل لي معقول معقول ل مع امريكا عشرة يعني جرس كان ا ده جب ب سنة ل ف و ن ا ن ممكن ك كسلك ن بدون تلفون لا ر بالموبايل و ط م في اي ي حاجة م و ب ت ك ل ده ده م ع ق ل م و يسجل مع ح ا ا ض ر ت ده م ق و ل موبايل ج في امريكا ا ا ل ي جاء انت تتكلم ش ل د هذا معقول ع ي ن ل معقول شنو؟ ق معقول معقول؟ معقول لانه لي دين ه غيب وامور غ ي ب ي ة وكذلك أ خ ذ و ا عرش كامل من اليمن إ ل ى بيت ا ل مقدس في لمح البصر م ع قال ايكم ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي المسلمين ن من الجن أنا قال قبل عثريتم أتيك أ به تقوم الكتاب آتيك مقامك لقون قال قبل وإني من أمين وعلمه من عنده أنا الذي إليك عليه يرتد أن به ر ط فلما ك ف راه مستقرا عنده عرش و م م ل كراهه ة ع ش ك ر فاخره و غ ر ف ة ك ا م ل ة تنتقل في لمح البصر من اليمن إ ل ى بيت المقدس في لمح البصر معقولا و م ع ق و ل في ا ل إ م ا ن م ع ق و ل وفي ق د ر ة الله اجنو لا يعجزه شيء سبحانه ش ك ل ه يقع في تكلم بالعقل في حيات ك ث ي ر ة جدا ا ذ و ا لعلي ذاته و معقوله فبالتالي هذا كلام يعني مرفوض التعامل مع الغيب ينبغي أ ن يكون ب ا ل إ ي م ا ن وبالاخبار أ خ ب ر الرسول قال قال لك ل أقول ا ما أنا كان ا ص فحطح أوزن وأشوفه كده ك ر عدلي ل و ما ا راكب عدل ولا ما راكب, عدله. ما راكب عدله. لكن الكلام راكب、عدله. فبالتالي أقول عند المنتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام ك لكن ب عدله عدله عدله عند عليه أقول تدرس أنه رأى قال ر أ ى أ ل و ا ن ا ش ت ة قال لم أ ر ى مثلها أ ل و ا ن ذاته طلعنا الناس الوان ل ا ل م ح د د ة البنفسجي والرمادي وال... والزيتي وال... والحرجي ا ل ي ع ر ف والحاجات ا ف بس في أ ل و ا ن إ ن ت من الله خ لا امريكا ولا انتا ما يكون في ز و ج شاف ذاته الرسول لم ي باليوم ا وشافة لا ة ديك الاجاها م وشاف ل ل ا راني أ سلم أ ل و ا ن ا لم ير ى مثلها عليه الصلاة و ر أ ى حبائل من اللؤلؤ في الجنه ة حبال لؤلؤ. حبل بتاعة بتاعة قبل لؤلؤ لؤلؤ لقاء ك د حبل حبل حبل حبائل بتاعة بتيل تيل لقاء لؤلؤ لا, حبل لأ, حبل في. حبل لؤلؤ لأ حبائل اللؤلؤ جاء في و ر أ ى ا ل ج ن ة و ر أ ى تربتها اليك و ر أ ى أ ر ب ع ة أ ن ه ا ر نهران ظاهران ونهران باطنان فاما أ م الأنهار الباطنة النهران ه أ ن ه الظاهران ر ا ج ن ة وأما ا ل النيل والفرات عنصرهما في ا ل أ ر ض وفيه د ل ا ل ة على أ ن أ ر ض النيل و أ ر ض الفرات يتمكن فيها ا ل إ س ل ا م ثم من طبعاً أخواننا النين والفراث أنهار الجنة هذا حديث صحيح لكن اختلف أ ه ل العلم في تفسير هذا الحديث ما معنى من أ ن ه ا ر الجنه المهم تلخيص هذه الروايات ثم ع ل ي ا ت أ ت ي روايات أ ن ه راى الزناه وراى اصحاب ا ل ك ب ا ئ ل من أ م ت ه وراى إ ل ى غ ي ذلك و ر آ د م في السماء ا ل أ و ل ى عن يمينه أ ر و ا ح السعداء من بنيه وعن شماله أ ر و ا ح ا ل أ ش ق ي ا ء من بنيه ادم, قاعد. الجهجة. الجهجة. آدم قاعد. ده قاعد اقتنعله انت اصلا ما ت ت ج ه ت ه ا ص ما تتجهجه اصلا ما تتجهجه اصلا ما تتجهجه اصلا ما تتجهجه اصلا ما تتجهجه يوميا ا لا ن س ا ل ج ن ة ي ب و ا له دجاج كل م ر ة يجيبوا له د ا ل و ن والناس ا ل ب ي ج ع ن والناس يجيبوا له دجاج شفتك ياخي ف ي أ شيء عجيب ياخي أ نحن م ش ت ر ت ن ا ان ه العالم المادي د تحاطرنا بس نحن قاعدين بس مع الانترنت ومع الفضائيات كيف؟ ياخي يا العالم ل س ب ي ل وخلق الله وهذا الكون عظيم والله لا نرى منه إ ل ا الشيء اليسير ا ل آ ن وحتى العلوم لم تبلغ شيء وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليل م ا ج ي شيء ب ا ل م ن ا س ب ة هذه العلوم ا ل ح ق ي ق ي ة ف ر أ ى النبي جبريل طبعا ثابت في ص و ر ة ا ل ن ج م ثابت لا ينكر ولقد راه ن ز ل ة اخرى عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة الماوى إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما ما كذب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى عند س د ر ة المنتهى هذا الكلام عنه ر أ ى جبريل على صورته ا ل ح ق ي ق ي ة له س ت م ا ئ ة جناح الجناح الواحد يسد ما بين السماء و ا ل أ ر ض وما بين المسرق والمغرب ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله ثم رجع الى ن ب ي عليه الصلاة والسلام ل إ السماء ا ل ث ا ل ث ة وقد ت ر ط عليه الصلوات بعد س د ر ة المنتهى توقف جبريل وتوقف كل شيء قال أ ه ل العلم في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ م ن ز ل ة سمع عندها ص ر ي ف ا ل أ ق ل ا م ا ل أ ق ل ا م بتكتب في السماء سمع كل شيء و ا ل ر ا ج ح أ ن ه لم يرى ربه إ ن م ا ر آ ه بقلبه قال ابن القيم وفي المعراج أ د ب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فاق به كل أ د ب في قوله ما زاغ البصر وما طغى ف إ ن ه لما وصل إ ل ى الحضره ا ل إ ل ه ي ة بعد سدره منتهى ر أ ى من ا ل أ ل و ا ن والمناظر ا ل ب ه ي ة ولكنه لم يتلفت أ ب د ا كان واقفا مطاطا ر أ س ه ب ش ه ا د ة الله ما زاغ البصر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي ي أ ت ي من ب ي ئ ة ق ا ح ل ة ومن صحراء إ ذ ا ر أ ى أ ن و ا ر ا تبهره و إ ذ ا ر أ ى م ن ا ظ ر تدهشه أ ك ث ر تلفتا وجعل ينظر إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء ا ل غ ر ي ب ة يتفكر في ك ن ه ا وفي معناها غير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي جلس متاسع راسه و كان نيويورك لك بالله لكن يقول لك كان نيويورك ماشى بالله ماشى شفت يقول يقول يقول والله هل لك م ا كان يجيك ماشى دبي دي دبي وقول لك والله、دبي. ل ج ي ن ا ك اشياء تتحرك و ت ت و ا ت ح ر ح ر بالله ر ك وتتحرك ل ة يعني فندق ر و ا ت ح ر ح ر ك وتتحرك و ت ك و ت ت ح ك و ت ل ح ر ك و ت ت ل ر ك وتتحرك ت ت ح ر ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ر ك و ت ت ح ر ا م ت ت ح ر ك و ت ش ي ر ك و ك ل ت ت ح ر ك وتتحرك وتترك وتتحرك وتترك و ص ل ما و ص ل إليه ح ك و ت ح ر ه وتحرك و ا ح ف مدن ح ر ر ا و ت ما زاغ ا ل ب و ت ر و ر وما طرا ما طلب شيء هذا من ا ل أ د ب جليت النفوس م ج ب و ل ة على أ ن من رفع إ ل ى موضع طلب ا ل أ ع ل ى وضع موسى عليه السلام في مقام التكليم فطلب ا ل ر ؤ ي ة ل أ ن ه لم يستبط بعد أ ن سمع كلام الله ازداد شوقا إ ل ى الله فلم ي س ت ب ر فتعجل ب ا ل ر ؤ ي ة أ م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد وصل س د ر ة المنتهى وسمع من كلام الله ما سمع ومن وحي الله ما خطابا مباشرا بغير و ا س ط ة ل أ ن جبريل توقف ا ل س د ر ة المنتهى بالرغم من ذلك ما زاغ البصر وما وما صغر ف ب ا ل ت ا ل ي بعدها ر ج ع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فزفه ا ل أ ن ب ي ا ء وقد فرحوا بمقدمه ونزلوا معه إ ل ى بيت المقدس ف أ م ه م جميعا وصلى بهم ص ل ا ة الفجر وفي طريق ا ل ع و د ة إ ل ى م ك ة بالبراق والبراق ينتظره مر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ق ا ف ل ة لقريش قد ند لهم بعير وقيل أ ن البعير ند بصوت البراق فخرج يطلبونها وسمى النبي الرجل الذي خرج يطلبها وقيل أ ن ه سلم عليهم فقالوا الصوت صوت محمد وفي بعض الروايات أ ن ه جاء إ ل ى أ و ك ي ت ه م ففتح منها وشرب من مائها ثم أ ع ا د ا ن ا ك ما كان وشرب كل الماء حتى رجع إ ل ى م ك ة قبيل الفجر وحكى ل أ م ه ا ن ما حكى فخافت خوفا شديدا لما أ ر ا د أ ن يخرج قالت لا تقص على قومك فجرته من ردائه أ م ه ا ن سكت من ج ن ا ب ت ه بس متى تتكلم قال والله لاحدثنهم خرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن لم يعرف من اين ي ب د أ جلس وهو واجب فمر عليه أ ب و جهل كعادته قال هل من خبر قال نعم قد أ س ر ي بي إ ل ى بيت المخدش وعرج بي إ ل ى السماوات لم يعجل أ ب و جهل لخبثه ب إ ن ك ا ر وتبذير ما قال له ا ص ل معبود قال له أ ي و ا لو جبت لك الناس تكلمهم قال نعم جمع أ ه ل م ك ة جميعا وجاءا قال اسمعوا إ ل ى محمد ف أ خ ب ر ه م الخبر أ ه ل السيئ الذهبي وابن حجر وابن ك ث ي ر والطبري اتفقوا على أ ن بعض من كان قد أ ش ل م قد امتد ولكني نقبت وتعبت في الحصول على أ س م ا ئ ه م فلم أ ح ص ل لكنهم متفقون و م ج م ع و ن على أ ن البعض قدمتهم والحديث ف ط ي ء ع ي ح ي نرجع إ ل ى ر و البخاري ي ة ا فجاءه قوم ممن ذهب و الى إ بيت المقدس قالوا ص ف ل ن ا هم يعلمون أ ن ه ل م يذهب إ ل ى بيت المقدس في ع م ر ه ف هو الذي ن ش أ بينهم و ترى ر ا ح ي كنتهم الحديث البخاري رفع الله له بيت المقدس حتى وصفه عمود ا ع م و د ا و س ا ر ي ة س ا ر ي ه البلد و ص ف ه ا فقالوا أ م اما النعت فصواق أ النعت فصواب وصدق به الصديق وجاءوا يريدونه أ ن يفتن ق ا ل أ س م ع ت ما قال صاحبه قال و ذ ا قال ق انه ل أ ذهب به في ل ي ل هذه إ ى بيت المقدس وجاءنا راجعا قال صدق اصدقه في خبر السماء ي أ ت ي الصباح م س ا ء أ ل ا اصدقه في هذا وربكه ب ق صدق وجل ا رجل صاحب أفق خ و افق ن ن يعني ده إيمان ا الشيء يحتاج ده ده ل إلى ا إيمان ي كانت هذه ف ر ص ة م ؤ ا ت ي ة لقريش للقضاء على الدعوه ة إعلاميا إذا دعاة صعب قلت النفوذ الأمر رات قوما يرتدوا من أنت أن وأبو تطور قد صدق ج ل لخبثه ب أ اعلاميا يكذب ما معقول ما م قال له ق و وأصوه دي ك م ن شنوه جيته ده ا شئ ل ل وقل له قول لنا لي الناس ليصبت الناس أنت متى ذلك ن وأخبرنا يفسنا ا رات س تطور أنت الفغير متى المجتمع、الطغير. المجتمع المكي وما فيه من المتناقضات وما فيه من التحديات ولكنه قوي ب ق و ة الله ماذا سالكلام والله العظيم سبحان الله ماذا س ا ل د ي ن ا شهر شهرين ب ر ا ح ة ب ر ا ح ة وقالوا ن ذ ك ر م ج ا ء ط و ا ل ا ل ص ب ا ح قال له أ ن ا مشيت ك ل م عديد والله يا اخوانا ا ل إ س ر ا ء والمعراج يؤسف لي انو الناس ما بيعرفون الا إ ا ل ع ط ل ة بس فيها ع ط ل ة ولا ما فيها فيها ع ط ل ة أنا ا و ل ل هذه ما والمعرات إجازة؟ كويس؟ بس الإجازة كويس؟ أقول لك الليلة للصلاة كويس؟ إخوانا أعرف أقول تلك لك كويس؟ كويس؟ كويس؟ بس ه حادثه ع م ي ق ة جدا كما سوف نعرف ا ل آ ن لما نتحدث عن د ل ا ئ ل ه ا وعن العظات وعن الحكم التي فيها هذه ا ل ح ا د ث ة ع ظ ي م ة ثم أ ن ه أ خ ب ر ه م ب ق ا ت ل ة قريش وموضعها ومتى ستدخل م ك ة قال له ستدخل م ك ة يوم السبت ما م ع ر يتقدمها جمل اورق عليه غرارتان هل هو؟ تجعلها وهو استطلعهم تجعلها معناها هذه الحاجات التي ألوان الحاجات التي بجمل الأورق الأورق الأبيض قلت وفعلا في ذات المواعيد الجمل الأورق القاتلة طيب. الحادثة هذا إخوانا عشرين رواية ما يجايد ذات جاء هذا بشيء في يتقدم طيب عشرين سر سر هذه خ ل ا ص ة جميع الروايات خ ل ا ص ت ه ا فيما قد قصصناه ا ل آ ن الدلائل والعراق من هذه ا ل ح ا د ث ة الدلاله ا ل أ و ل ى ح ا د ث ة ا ل إ س ر ا ء والميرات ق ط ع ي ة ا ل د ل ا ل ة يلزم المؤمن الصادق أ ن يؤمن بها قطعا والا كان كابي ا ل و ة منامية فرقنا أبي جهل سنو فرقنا من الناس يعني يعني تستحيل في ق د ر ة الله إ ن ه يذهب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من م ك ة إ ل ى بيت المقدس ومن بيت المقدس إ ل ى السماوات العلى و ي أ ت ي به في ليله ة يستحيل ذلك على ل ل ا في قدرته؟ طيب أخوانا، الزمان حسن يقولون وما أكثر في فقط طيب المكذبين يمكذبين يقولون يقولون رؤية منامية قدرته خلقوا أكثر حتى المعتزلة أخوانا وما الزمان الله المعتزلة زماننا كان لو كانت ر ؤ ي ة م ن ا م ي ة أخواننا يذهب ا ل إ ن س ا ن أ ب ع د من بين, بين المقدس ويعود في ر ؤ ي ة م ن ا م ي ة بين ا ل مكه وبين المقدس كنز ل ذلم كده و ا فقال ي بوردي إيفيتك لها كيف وصلت الحلم ولم يقل احد فرق شو ان اصبح المعجزه اصلا هذا ح ح ق ي ق ة ف ا ل إ س ر ا ء والمعراج و اصبحوا ل ل عقلانيين واحد قال ل ه والله يا مولانا ا ل ج م ع ة ف ص ل ت في الجامع الإمام قال عرج ا ل ر س ا ل ة أ ف ض ل من المسك قال قالت صديق واحد الصلاة الكلام له بعد أبو و ا ل ل ه ق ا ل و ن ان ا ل ا ل ي يقولون ا الغالي ي ا و ب و ن ان ل ب ا ن ي ب س ع ل و ن ان ك ل غ ا ل ي يقولون ان الغالي ي ق و ن ان الغالي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي ي ق و ل و ان ا ل ي ا ل ي و ل و ن ان الغالي ق و ل و ن ان ا ل ل ي يقولون ا ل ل ي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي ي و ل ان الغالي ي ق ن ان الغالي ي ق و ل ن ان الغالي يقولون ا الغالي ي ق و ل ان ا ل غ ل ي ق و ل و ن ان الغالي يقولون ان ل غ ا ل ي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي يقولون ان الغالي ي ق ان ل غ ا ل ي و ما هو مقتنعك ياخي أ مش عارفه ك ل ف هو أ ف ي ب من المسك نفسه يعني قال قال ل ه أ ر ص ل ه ب ش ر نعم هو بشر لكن بشر أ ع ط ا ه الله من الخطايا ما اعطاه من هذه ا ل خ ط ا ي ص ا ل إ س ر ا ء والمعركه ها ها ها ه ت ها ها ها ه ي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ي ها ها ها ها ه و ه ع ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل و ن لا اعرف ان المعقوليه ان عرب ام مسلين تاخذ عرقا لسند وتضعه في قاروره المسك ليزداد ي معتقاً المسك طيباً. الناس أنا ما النهج دي دي وين يعني أي حاجة ا بتركب معك كده إنت ه هذا ب طيبا بشر. بشرية بخصائص إنما قل أنا بشر مثلكم يوحى الي فبالتالي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ س ر ي به قطعا هذه ا ل د ل ا ل ة الاولى ا ل د ل ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ م ا م ت ه ب ا ل أ ن ب ي ا ء فيها دليل على أ ن المستقبل له ولدينه و أ ن ه وارث لجميع ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا درهما ولا دينارا و إ ن م ا ورثوا علما ا ل أ م ر الثالث فيه أ ن ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م يصلي ب أ ه ل الديار ل أ ن ا ل أ و ل ى ب ا ل ا م ا م ة أ ه ل الدار صحب الدار ولكن ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م أ ح ك ا م ه م خ ت ل ف ة جميع ا ل أ ن ب ي ا ء الذين صلى بهم مولدهم وموطنهم معظمهم في بيت ا ل م ق د س ولكنه أ م ه م ل أ ن ه هو ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م و ا ل ر ئ ي س وسلم المقدم الله عليهم صلى الله عليه ي و أ خ ذ من ذلك أ ي ض ا أ ن المعراج كان يمكن أ ن يتم من م ك ة إ ل ى السماوات العلى م ب ا ش ر ة لكن ا ل ر ح ل ة إ ل ى بيت المقدس والمعراج منها دل على أ ن بيت المقدس عندها من ا ل ع ظ م ة و ا ل خ ص و ص ي ة في المنهج ا ل إ س ل ا م ي وعندها م ك ا ن عند المسلمين وذلك ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء دينهم شنو واحد و أ ن ه م لا يختلفون و أ ن اليهود لا ص ل ة لهم ببيت المقدس فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من م ك ة وهي أ ش ر ف البقاع م ك ة أ ش ر ف من بيت المقدس م ك ة أ ش ر ف من شنو أ ج ل من م ك ت ما في نهائي إ ن ك من أ ح ب بقاع الله إ ل ى الله ومن أ ح ب بقاع الله إ ل ي فبالتالي مكه ة أجل م ن اجل ما فيه أ ب ق ع ة على ظهر ا ل أ ر ض ا ل آ ن م ك ة كممكن من م ك ة إ ل ى السماوات ع ل ع م م ا ء ت ب ل ك ن مر بديار اليهود ليعلم أ ن اليهود انقطعت ق ل ت ه م بالوحي ولا ع ل ا ق ة لهم بالسماء بعد ذلك هذه دلائل ع ظ ي م ة ومن الدلائل ا ل ع ظ ي م ة أ ي ض ا من حادث الاسراء والمعراج هو أ ه م ي ة ا ل ص ل ا ة و أ ه م ي ة ش أ ن ه ا أ ن ه ا فرضت في السماوات ا ل ع ل ا ثم بعد هذه ا ل ح ا د ث ة ننتقل إ ل ى موقف آ خ ر من مواقف ا ل س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة نحن ا ل آ ن إ م ا في السنه ة الكم يا أخوانا شكرا تلقى ل ا ل س ي ر تقرأ لما ل مساء ا ك ث ي يجيب ر ع ر ض القبائل و و ف ا ة خ د ي ج وكذا وكذا وكذا بعد ا ل إ س ر ا ء والمعرج ل أ ن ه يقول بأن العلماء اختلفوا في تحديد زمن شنو ا ل إ س ر ا ء والمعرج أ م ا من حيث الوقوع ف إ ن ه وقع وهم متفقون على وقوع ا ل إ س ر ا ء والمعرج ا وهذه أ ه م ن ق ط ة في ا ل إ س ر ا ء والمعرج و أ ح ب ب ت أ ن أ ر ب ط ه ا بالتي بعدها وهي أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعرج كان فيه ر س ا ل ة للنبي عليه الصلاه ة والسلام إذا قلاك أ ل الأرض فإن أهل السماء فإن ي ح ب والسلام ن تعرض لأجأ ن ا ق ا ت ل وناس وضربوه وكذا وشتموه قال له أن ما, ما لقى غيرك مكة في الطائف وآجوه تجروا لما ي يتوى الشيء في ه قلت لك الرجل لا ك يضغط لك س ي يوضفه شير ر ا ا ل بلغ وكبه اذى أ ه ل ا ل أ ر ض أ خ ذ ه الله إ ل ى السماء ت س ل ي ا له ك أ ن الله يقول لك إذا ضاقت عليك الأرض عليك فرجع إ ن يحبونك ا السماء أهل ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش د ع ظ ي م ه و أ ق و ى ثباتا ه وثابت يومه لكن كان فيها من المدد الروحي ومن العون المعنوي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما يجاوز به بعد ذلك الصعاب كيف يقينه في ربه وقد ر أ ى ما ر أ ى وقد ذهب إ ل ى س د ر ة المنتهى وقد سمع كلام ربه كفاحا وكان يسمع كلام ربه عن طريق جبريل وعن طريق ا ل و ا س ط ة و ل ق ي ا ل أ ن ب ي ا ء الذين أ ن ز ل عليه ذ ك ر ه في ا ل ق ر آ ن لقيهم وراهم وتكلم معهم وعاوده موسى في الخمسين صلاه وهي في الصحيحين ثم جعلت خمس صلوات ب أ ج ل خمسين ص ل ا ة ل أ ن ا ل ح س ن ة عندنا بعشر أ م ث ا ل ه ا فجاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بمدد روحي وزاد إ ي م ا ن ي عظيم يمكن بعد ذلك أ ن يواجه ليس قريش أ ه ل ا ل أ ر ض قاطبه د ي ا ه ا رجع بنفسية جديدة بنفسية مختلفة ا ل أ ل م والحزن يعتبروا انظر إ ل ى هذه ا ل س ل س ة ه المتلاحقه من الاحزان الحصار ثلاث سنوات في شعب أ ب ي طالب خرج بعدها في س ت ة أ ش ه ر مات ابو طالب و ب ث ل ا ث ة أ ي ا م مات خ ب ي ج ه ضاعت عليه م ك ة خرج إ ل ى الطائف رده ورويه دخل م ك ة تحت ظلال ا ل سيوف المطعم بن ع د ي و أ ب ن ا ئ ه فجاء بعد ذلك ا ل إ س ر ا ء و ا ل م ع ر ا ه تسليه ومددا لرسول الله فقلت فانقلق النبي عليه الصلاه والسلام يدعو ليس قريشا وحدها إ ن م ا يدعو في المواسم يعرض نفسه على القبائل المجتمع العربي ينبغي أ ن ت أ خ ذ و ا عنه ف ك ر ة ي أ ت و ن في موسم الحج كل ق ب ي ل ة عندها منزل الام موجود يعني محل السوداني في م ي ن ا ء معروف معروف من بعيد الجمراتها بالشكلة بحس. كل الناس عندهم محلك ش ر ق آ س يوم ا ل ل ق ا تلقاني ل ل ع ر ب أي ا ا س عندهم محلة ب ن ب و ا ك لا تتلف فكان عليه الصلاه والسلام ي أ ت ي في كل موسم يدخل على كل ق ب ي ل ة و س ل م عليهم ويعرض عليهم ا ل إ س ل ا م والله ق و ة ما بعدها ق و ة كخداع نبي آ خ ر الزمان الخاتم لا بد ي ك و كده قبلنا ب ي خ ت ا ر و ا ب يصطفيه اصطفاء يجي يقدم معه ويعرض عليهم وللعرب أ س و ا ق عكاظ و ذ ي م ج ا ز أ س و ا ق في ا ل أ س و ا ق ت أ ت ي العرب في هذه المناسبات ا ل م خ ت ل ف ة واخبيتهم أ ي ض يضربون ي ا م م ه و أ خ هؤلاء بني شيبان هؤلاء بني عجره هؤلاء بني ع ب س هؤلاء الحضارمه ة ؤ ل ا ء كلهم ك في أ م ا ك ن ه م كان ا ل يسلم يدعوهم فحصل ا ل آ ت أ و ل ق ب ي ل ة عرض عليها ق ب ي ل ة ك ن د ة ليمنية جاء قوم من كندا وكان معه أ ب و بكر رضي الله عنه وكان نسابا أوبكر ر ي ع فجاء ا ل أ ن الى كندا وعرض عليهم ا ل إ س ل ا م فلم يقبلوا ما ق ب فوالي ذهب الى ق ب ي ل ة إ ل ى بني ك ل فلان فلان شنو الكلب كلب هؤلاء ق ب ي ل ة م ش ت ه ر ة ب ك ث ر ة ا ل أ غ ن ا م لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ل ي ل ة النصف من, من ا ل شعبان يطلع الله على الخلق فيغفر لهم بعدد شعر غنم كلب بعدد شعر غنم شنو كلب هي عرفت ف أ ت ى عليهم فقال من أ ي كلب أ ن ت م قالوا بني عبد الله فعرض عليهم ا ل إ س ل ا م وقال لهم إن ان ل ل ه أ ح س الله خ ت ي أبيكم ا اسم ناس ر ج ا ه ي ا س م ل احسن في فريع بني كلب فريع من بني عبد من إن الله الله أ اختيار اسم أ ب ي ك م فجاء أ ب و ف إ ل ى بني ح ن ي ف ة أ ه ل مسيلمه الكذاب وهم من ثقيف فعرض عليهم ا ل إ س ل ا م فكانوا أ س و أ القبائل و أ ق ب ع ه ا ردا ي القبائل أخوان ا التي عرض عليهم س ل م ه ا ل إ س ل ا م معظمهم كانوا يقولون قولا ط ي ف ي ق و لطيفا ا عذرنا والموضوع ما عليه والموضوع أخي عليه منجر ذلك و صعوبة و ق ك ذ بني كندة رده سيدهم يسمى مليح وشنه ا ر د ا قلنا انه عرض نفسه عليه السلام على كل هذه القبائل وابت وفي هذا الرفض والاباء ح ك م ة لكن الذين ابوا, يعني أبوا بادب الى بني ح ن ي ف ة الذين ردوه ردا قبيحا وكان ي س أ ل و ن من أ ن ت يقول انا لقريش ف ك ا ن و ا يعظمونه لقريش وكان ف مواقفه ي بعض عمه أ ب و لهب يمشي خلفه ويحذر منه وله غديرتان كان يذكر شعره إ ل ى بشيرتين ذا أ ب و أبو لهب المهم حتى أ ت ى موقفا من المواقف العظيمه ة م و ق ف مع بن عامل بن صعطع أتى إلى بن عامل بن صعطع فعرض عليهم الإسلام صعطع صعطع فعرض بن ابن بن بن إلى أتى ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويفسر في بني ع ا م ر م ص ع ص ع من بني كعب بن ربيعه عرض عليهم ا ل إ س ل ا م فزكتوا ف س أ ل ه م عن المنعه يا أخوانا لماذا ل عرض سلم على القبائل قال إن قريش منعتني أن أبلغ بما الله خلقوا لا يقتلوا منعتني بما موقف نفسه إن أن في بها بها صعب ويضربوا قريش بلد يريد يحتمي خلق فكان العرب يرفضون يقبلون كلامه م ك ي ن غ وغيرهم لكنهم يقولون أ ن ن ق ا ت ل ا ل ع ر ب ونقاتل قريش إ ذ ا قاتلنا قريش يعني أ ن نقاتل العرب جميعا فبن عامر بن صعب فعلا قص عليهم ا ل إ س ل ا م ما ق ص وقال كيف ا ل م ن ع ة فيكم قالوا له لا يصطلى بنارنا لا يصطلى بشنو بناء الناس معنا شنو؟ صعبين فعرض عليهم ا ل إ س ل ا م كادوا أ ن يقبلوا عندهم رئيس س م ى ب ي ج ر ا بن فراس ا ل ع ا م ل بيجرى قال يا قوم والله لو أ ع ط ي ت م و ن ي هذا الفتى القرشي ل أ ك ل ت به العرب كلامه حق ولكن يا محمد لو أ ن ا منعناك و أ ظ ه ر ك الله ايكون ا ل أ م ر لنا ا ل ل ه أ ن ت ك م ن ع ب ق ن يكون مالكي ن ا ب ج ل ا ل ه ي ض ع ع د م ا ت م و ء قال اتناهد ي د و الى ا ل ع ي من ا و ن ا ونموت فمن يكون ا م ن ا لا يجد ا ل يكون ا م ر ن لن ي ك ع ن ا ر ن ا لن ي ك ن امرنا لن يكون ا م ل ن ا لن يكون امرنا لن ي و ن امرنا لن يكون امرنا لن يكون امرنا ل يكون امرنا لن يكون ا م ر ج ع بنو عامل بن ص ع ف ع إ ل ى قومهم كان فيهم رجل مسلم منعه الكبر أ ن ي أ ت ي الموتى فقال ي يجوا يحكوا ي ه له و ل له حصل كده ح ص قصوا عليه بهذه القصة ل عليه قال فقام بهذه جاءنا رجل من قريش و أ خ ب ر ن ا و أ خ ب ر ن ا قال أ ي بيت في قريش قالوا بني عبد ا ل م ق ل ب فوضع لي ا ل رجل يده على ر أ س ه قال يا بني عامر ا ل ن ص ا سعى هل من ثلاث من ثلاث يعني ن ل ف شنو الثلاثه و ش ن و التدارب واللحاء هل من ثلاث والله ما قال بها إ س م ا ع ي ل ي إ ل ا كان حقا ا ل إ س م ا ع ي ل ي ق ص ر شنو قريش قريش كل ه م ا ل عرب تسميهم بني إ س م ا ع ي ل ان الله اصطفى كنانه لولد إ س م ا ع ي ل كل مكه هم شنو من ش ولد من و إ س م ا ع ي ل قال والله ما قال بها إ س م ا ع ي ل ي إ ل ا بحق هل من تدارك لهذا ا ل أ م ر ثم حتى قال هل ل ذ ن ا ب ا ه ا من مطلب وهذا مثل يقال لذناباها مثل إذا فاتك الأمر وتريد أن تلحقه الأمر أن تقول هل من زناباها من مطلب قال هل لزناباها من مطلب ثم حصل في قوم بني عامر بن ص ع ط ع شيء عجيب وهو أ ن ا م ر أ ة من بني ص ع ط ع تسمى ليله بنت عامر ا بن قرب ا ل ع ا م ر ي ة ليله هذه كانت أ س ل م ت لما رده بيجرى قالت أ ي ف ع ل يا بني عامر برسول الله هذا فيكم فقام ثلاث ة حميه من قومها وهم لم يؤمنوا بعد ف أ خ ذ و ا بيجرا واثنان معه ع و ن ا ه على طرد وصعدوا ا الأرض بهم و على ح د و ر ه م وضربوهم ضربا مبرحا فقال النبي اللهم بارك في هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة والعن هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة ف أ س ل م هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة فيما بعد وهم غطيف بن سهل وغطفان ا بن سهل و ع ر و ة ابن عبد الله ا بن سلمه وقد مات الشهداء فيما بعد يعني لكن م ان أ ظ ه ر ه الله سبحانه وتعالى وعرض أن يسلم على بني عبس نفسه يسلم بني على عبس ن وكان ا ل رئيس يسمى م ي س ر ا بن مسروق ميسره دعاقل ا ل و أخوانا ميسر, ميسر أنا لا ج دعاقب ا لما الكتب السيارة ابن لما ا ميسر مسروق أقرأت ت س ج م من يسلم ا يا قوم والله هذا الكلام لا ل لهم قوم ي ع د أن يكون كلام نبوة كلام قال و ا يا ميسر لا ط ا ق ة ل ن ا بالعرب ولا ط ا ق ا ت ل ن ا بالقريش دعنا من هذا سكت و ذ ه ب م ع ق و م ه في ط ر ي ق ع و د ت ه إ ل ى بني عبد قال هؤلاء اليهود من م د ي ن ة ن س أ ل ه م عن نبي آ خ ر ا ل زمان فجاءوا و ق ر أ و ا علي ه م س ت و رات ففيها ا ل وكذا خصوصا ل ما هيا لمن ا ل م د ي ن ة كانت السناب كم ي ح د ي السناب ة كم الحادي عشر فتحوا الكتاب نبي يركب الحمار كيف و ا ل ن ا ق ة بوصفه الذي طوله عينه م و ص و ف ة فقال م ي س ر إ ن ه صاحبنا نرجع إ ل ي ه قالوا يا م ي س ر إ ذ ا ظهر أ م ر ه نلحق به لولا من أ م ر ا ن و نلحق به ذهبوا وبعد أ ن هاجر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ا ل م د ي ن ة النبويه ة بعد أن ا إليها ج ر مات جميع الذين مع ميسره على الكفر و أ د ر ك ميسر النبي في الخندق وبايعه و أ س ل م والله يا اخوانا ن ربنا كاتب له يسلم بسلم أ ي والله وربنا ا ل دار ي ه د ي ذا ب ه د ي ه ودار يضل يضل ولو كان أ ب و طالب س ح ت لو كان بدي أ ب و طالب عمرو سلم والذي يعطوه ي م ن ع ه ا اشدوا ف ف ا ل ل ه تحت ي أ ص ل البشر ما عندهم أ ي ح ا ج ة في ا ل ه د ا ي ة الحمد لله الذي ج ع ل ن ا مسلمين فبالتالي شوف سراء من القبائل التي عرض نفسه عليها بعد بني عبد وبني عامر بن ص ع ط ع ه وبني كلب وكنده وبني ح ن ي ف ة عرض نفسه على قبائل ك ث ي ر ة يعني وردت في كتب السير بالتفصيل ب د أ يعرض نفسه على عقلاء الناس من غير أ ه ل م ك ة فعرض نفسه على الطفيل بن عمرو الدوسي الطفيل جاء م ك ة حجر ا ومثلا كل ما يسمع م ن ل من خارج م ك ة ما خلصنا تنقشنو ما قنع منه م لكن بقى ما يعتمد شنو في الدعوه عليهم صار يدعو كل القبائل وكل العشائر فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وهي ق ب ي ل ة ي م ن ي ة ا ل د وعرب س ي و عليه ا ل إ س ل ا م في ا ل أ و ل ح ذ ر الطفيل من س ب ا ع بن زلف حتى وضع ا ل ك ر ف ص في أدنه وكان شاعرا لبيبا قال يا اخي لماذا أ ض ع ا ل ك ر س سمع ا ل ق ر آ ن فامن وقال يا رسول الله جعل لي آية أ د ع و بها قومي فجعله فجعل الله ا ل نور توته قال يا رسول الله أ خ ش ى أ ن يضحك بي قومي ويقول أ ن ه ا م ث ل ى يقول شوف ا ل آ ل ه عملك وشنو فجعل النور في صوته فكان يلقى بذي النور صوته نور صوت ب و ل ع الصوت ب و ل ع غير ش و شايل صوت ب ط ا ر ي ة الصوت أصوب الصوب ع عديل ع بنور ذ ف أ س ل م ثمانين ب ي ت من دوس فيهم أ ب و ه ر ي ر ة ر ا و ي ة ا ل إ س ل ا م ومحدث المسلمين العظيم أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه عبد الرحمن الصخر الدوسي والصفير موقف في الردة. هو ذهب إلى قليحة وقاتله وقاتل وقتل يوم كان الردة الذي الأسد تركزاء اليمامة شهيدا رؤيا اليمامة قال له إلى قليحة مسيلم قبل حلق في رأى رأيت رأسي أنه أن ذهب قد حتى و أ ن ط ا ئ ر خرج من فمي و أ ن ا م ر أ ة أ د خ ل ت ن ي في فرجها و أ ن ابني عمرا جاء يطلبني ح ت ي ث ا فلم يقدر علي ثم أ و ل الرؤيه بحلق راسه ب أ ن ه سيقتل س وخروج ف ي الطائر من فمه بخروج ر و ح ه و ب أ ن ا ل م ر أ ة التي أ د خ ل ت ه في فرجها ا ل أ ر ض و أ ن ه سوف يدخل فيها وأن ولده في أن به ولن ولده يقدر فقد جرح ع م معه في حروب ا ل ر د ة في ا ل ي م ا م ة جرحا عظيما غير أ ن عمرا قتل في اليرموك في عهد عمر بن الخطاه بلاد الشام ا ل ش ه ي د ا رضي الله عنه و عن أ ب ي ه م ذو الطفيل ا بن عمرو دوسي و أ س ل م ضماد ا ب ن أ ز د ه وضماد ايضا هذا الشاعر سمع فقط قربه د ي ونعذ ب الحاجه ل ه من ش وجاء ا ل س و ي د بن الصامت س و ي د بن الصامت اول من أ د خ ل ا ل إ س ل ا م أ م ك في ا ل م د ي ن ة س و ي د بن الصامت بن خالد س و ي د بن الصامت كانت ا ل أ و س و ا ل خ ض ر ا يسمونه الكالم م أمنه؟ لجلده ولقوته وحكمته س و ي د بن الصامت أ م ه سليله بنت عمره ا ل ن ج ا ر ي ة و خ ت س ل م ا بنت ع م ر اللي هي أ م عبد المطلب سولد بن ا ل ص ا م ا بن خاله م ن ه ابن, ابن خاله عبد, جد عبد المطلب جدا ل ن رسول الله جده جدا ل نبي ج د برقه لانه أ خ و جده وخاله طوالي عبد المطلب أ م ه سلمى بن سعمره ا ل ن ج ا ر ي ة وسولد بن الصامد أ م ه ليلى بن سعمره ا ل ن ج ا ر ي ة جاء م ك ة فجلس من اليه يكلمه عن ا ل إ س ل ا م فقال معي مثل الذي معك قال, قال ما معك ودي كلمه غريبه لجيتها في كتب السير استغرقت عليها جدا قال له معي مجله لقمان مجله أ ن ا قلت مجله ذي مجله زي م ج ل د ا ت ي مجله مجلد يعني فيها غلاف وفيها تحقيقات وجوه مش كده مجله مش كده ها يعني كابتن ماجد وليس ا مجنون شمي? ا ل ل ماج ش وميكي اسمه ولا ش وليس ها؟ ميش يتص скорقة ا مجنون السميل ل ة و ل م الحكمة ج ل ة ا س مجنون م ل كلمة مجلة ة م ع ا الحكمة قال ه حكمة مجلة مجلة م ا وليس مجنون ق م ا الحاكم كلم طيب ما لكن النبي تلا عليه ا ل ق ر آ ن فلم يبع ورجع في هذه ا ل س ن ة وكان خزرجيا إ ل ى ي ت ر د يسمى يترد فقوط الى م ا في يوم ب ع ا فتله أ و ت ي و ن و إ م ا قبل يوم ب ع ا عرض عليه ا ل إ س ل ا م قومه يقولون أ ن ه قد أ س ل م ثم ب د أ ي ع ر ض ا ل إ س ل ا م عليه الصلاه ومن ه أ ب و ذر ا ل غ س ا ر ي و أ ب و ذر سمع ب ا ل إ س ل ا م من قوم جاءوا إ ل ى يثرب وهم أ و ل من أ س ل م من ا ل أ ن ص ا ر ج ل الرجلاني ن ي أ و من أسلم من ن أ ل ا ا ص معاذ ا بن الحارث ا بن ر ف ا ع يسمى معاذ بن عطراء و ا ل آ خ ر اسمه مالك ا بن رافع ا بن ع ج ل ا ن ورجعوا إ ل ى يثرب و أ ب و دركان قريب من يثرب ف أ س ل م الغفاري وجا ء إ ل ى م ك ة و ع ن د ه قصة ط و ي ل ة كيفا أدرك ل ل عليه لأنه ا د خ ل م ك ة د ع ت ك ا ل ح ر م ي ش ر ب ه هناك و لا يلعب محمد عالم ا ل ب م س ل و أ خ و ا ن ت جندر دلفه م ذ ه ب و الى إ عالم ا ل ب ق ا ل أ ن ت غريب ق ا ل ن ع م ق ا ل ماذا ت ر ي د أبي عالي تراتم جو ا ق ا ل د ا ش ن و كيف جوزه غ ن ا ق ل ت ت م ع ن ي ق ا ل نعم ق ا ل أ ر ي د محمد ا ل أ س م ع م ن ه ق ا ل ل ه علي خلقه. اذا م ش ي خلقه لقينا رجل من اهل مكتب فاني سوف اقف الى الجدار كان ي ص ل ح نعلي ا ن ض ل الى ش أ ن ك س و ف ا ل ح ق بك ب ع د ه ا سابق ط ر ي د ه ل ح د م ا ودرسو ل سميع و ع س م ا ن ياكتاب ش و ف م ك ب ا ل ل انا ي ت ك ا ي لكلاء جلاله ج ا ل ه جلاله جلاله ج ا ل ه ج ل ه جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله ن ل ا ل ه جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله ج ل ا ل ل ا ل و جلاله جلاله جلاله ا ل ه جلاله جلاله ل ا ل ه جلاله جلاله جلاله ل ا ل ه ج ا ل ه جلاله جل من ناس مكه انا بنجروا ا كذا او بمسك ا ل خ ي ط ة وبقف انت امش لكن ا مش بالراحه لحد ما نجحت لك لحد ما وصل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واسلم ابو ذر وهكذا نكتفي بهذا القدر على امل ان نتحدث في الدرس القادم عن م ح ط ة ايضا من اعظم محطات التاريخ الاسلامي والتاريخ البشري ق ا ط ب ة ا ل ه ج ر ة النبويه ة نتحدث عن ص ل ا ا وعن بداياتها وعن التوطئه والتمهيد الذي تم يعني قبلها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه